من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد قاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله غرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعانوهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم بشراكم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين بيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا يوم يقول المنافقون يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا هرونا نقتبس من نوركم قيل رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينه بسور له باب باطنه فيه الرحبة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتاتم أنفسكم ولكنكم فَتَنتم أنفسكم وتربصتم ورتبتم ورتبتم وغروتكم الأماني حتى جاء أمر الله وتربصتم ورتبتم وغروتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركوا بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار مأواكم النار هي مولاكم وبئث المصير ألم يأن للذين آمنوا آ تُخْسَع قُلُوبُهُم ألم يأن آ لِذِكْرِ اللَّهِ؟ قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون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 والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والسعداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلمون أنما الحياة الدنيا لعبوا وله أنما الحياة الدنيا لعبوا وله وزنة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأوناد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 سابقوا إلى موفرهم من ربكم وجنّة وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض أعبد الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 ثم قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رفه رفته ورحمة ورهبانية